Bakalı, kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun kudurunuzun نكفوا بالله ونجعل له أدادا وأسعوا الندمت لما غا عن العذاب وجعلنا الأغلب في أعناق الذين كفوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون